يوم ترونها تذهل كل م ر ض ع ه عما أ ر ض ع ت وتضع كل ذات حمل حملها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 ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه عذاب تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا 「今日はねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえ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 ونقر ُُِّ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ح َ ا م ِ ما َ نشاء ََ الى َ أ َ ج ل مسمى ََُّ ثم َُّ نخرجكم ُُُِْْ طفلا ًِ ثم َُّ لتبلغوا ََُِْ ش ُ د َّ ك ُ م ْ ومنكم َُِْْ من َْ يتوفون ُ ومنكم من يرد إ ل ى ا غ ض ل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء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 موسوعه النابلسي للعلوم د ن ي خجي ا ن ذ ي ي ق ه و ا ل ق ي ا م ة عذاب ا ل ح ر ي ق ذلك ب م ا قد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 وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر ب ان الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم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 اسماء إن ل الله ا الحسنى ا ا ل ح ر م الذي ج ع ل ن النابلسي ه ل س للعلوم ن يرد فيه ب إ ل ح ا د ب ظ ل م من نذقه ذ ع ا ب أ ل ي م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 ولكل امه جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فالهكم اله واحد فله اسلم وبشر ا و المختار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 كذلك س خ و ع ه النابلسي ك تشكرون ا للعلوم ا ه الاسلاميه ك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 و ي س ت ع د ل و ن ك بالعذاب ولن يخلف الله و ع د ه و إ ن يوما عند ربك ك أ ل ف س ن ة مما تعدون وكأي قرية أ م و خ ذ ت ه ا و إ ل ي ا ل م س ي ل يا أ ي ه ا ا ل ن ا س إنما أنا ل ك م ن ذ ي مصير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 ان الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي احياكم ثم يبيتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور لكل أ م ة جعلنا من سكنهم ن ا س ق و ه فلا ي ن ا ز ع ن ك في ا ل أ م ر وادع إ ل ى ربك إ ن ك لعلى هدى مستقيم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 اسماء الله الحسنى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 اعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير